بُوكتُو. أنتاليس. تسعة وثلاثون. تسعة وثلاثون. قارِي خراب هو جي. تعطل السيارة. تعطل السيارة. ياه، سببَ سَبْسِيَ نَزْدِيقِ بَتْرُلْ بَمْمْ كَهَا هَيْ. اين توجد اقرب محطه وقود اين توجد اقرب محطه وقود ميرا تاير فوت گيا ہے معي عجل مبنشر معي عجل مبنشر کیا اپ پہیا بدل سکتے ہیں هل يمكنك تغيير الاطار هل يمكنك تغيير الاطار مجھے 1 2 لٹر ڈیزل چاہیے احتاج عدة لترات ديزل احتاج عدة لترات ديزل پٹرول ختم ہو گیا ہے ليس معي بنزين بالمره ليس معي بنزين بالمره کیا اپ کے پاس पेट्रोल का डिब्बा है लाइन का मैं कहा से फोन कर सकती हूँ नमकिनोनी अन अतल बि टेलीफोन मुझे भग्नीकरण सेवा की जरूरत है ली ली मैं गैरेज ढूंढ रही हूँ अब हसुन करज तस्लि एक दुर्घटना हुई है لقد وقع حادث سياره لقد وقع حادث سياره يها سبسي نزديك تيليفون بوث कहां है اين يوجد اقرب تليفون اين يوجد اقرب تليفون كيا اپ کے پاس موبائل فون ہے هل معك جوال خلوي هل معك جوال؟ हमें मदद की जरूरत है। نحتاج الى مساعده. نحتاج الى مساعده. डॉक्टर को बुलाइए। اتصل بطبيب. اتصل بطبيب. पुलिस को बुलाइए। اتصل بالشرطه. اتصل بالشرطه كريبيا ابني كاغز دخاييه <دكحي> رخصتك من فضلك رخصك من فضلك كريبيا ابنا لايسنس دخاييه <دكحي> <أبني> رخصه <لحصت> القياده من فضلك رخصك <أبني لحصت> القياده من فضلك كريبيا अपनी गाड़ी के कागज दिखाइए रख्सत सैारा मिनफदल रख्सत अल स्यारा मिनफदलक